adinka la كل kala yidana waxay ka wada dhigaayeen waan nimr qadxaaw yahay nim dhameystir ma waxoob macna waxa weeyahay daneen fiisayir macla sidaa way yiraahdeen bacdumo laakiin sidoo oran raaji xaw ah almasu masu annay waanin akhlaaq badan oo walaaltsan weyn و ان ورثنا ما هي عددكم كمده ورخو خولنا خاصه kala weeyaan abu weey aanay saakana qalatis saafaa idhan babu sufar 700 inta kala waxay tiray suugaani ka yiri saabu al-ibadi rafi'u al-ibadi gurigiisa farqaya gurigiisa farqaya oo balaqiyiray azim urganad dambad fiis qariibul البيت gurigaasna ku dhowyaynaa di fagaarax tani ay weey amaanaysay laba arimood ee ku amaanaysay laba arimood arintii koowaad oo aan gurigaa weyn mugaalaynaa arintii labaad dadka قريب البيت معناه بكل صورة فضاره يباشى الشركة اللون قرطية وليسوية وهذه المتصر المجلسة أيه كنه يهيئه ونبقى غيره كوضاء على مدى بأيه بعد قلت العاشرة يسمى الله وحيثني زوجة اللي غير مالك بليلاط ومالك مالك صباح. يا مالك محركة قناة السادة بولي الصباح ياه مالك سادة مالك بولي لدى عسلت عيثاني زوجة دي اهلين مكيبوا مالك مالك ومالك كلا مالك مالك مالك محركة قناة مالك و مالك خير منك خير بي عن ذلك كاد مولي سماع بيسر له و حوص الله عليه سيئة الماركي حمار ماركي سوفر يسوي سردريه قريرات و مصارح ماركي فوفان و يرجيه <تصفيق> اه اذا صمعنا ماركي المغلاق مغلاق. صوت المزهري واذا اصبعنا مرخص التلمي الزهري جاءت مرخص ابشيسة ايقلنا وحيا قيلنا ان هن يوليهين هوالكو وهلات يوليهين بمعلى ومحي جاء له مرخو حروي وادو فربرية هاي مرخو فوصله يريا بمعلى مرخو geel marka la gowracayo yaa ugu ay qaalada haddii aad u soo gudbiso salaad waxaad u soo gudbiso salaad doonaysa in aad ka gaarto wazir xilka kale walaal wazir qalam wazir halka taqaana sad weeyso ma aanan ستكون قد أقول لي شيئاً في الأيام ثم أعض بلت عبدأي اللواني برخة سحوياً قعبض وبدحني فبدحني نفسي وبدجحري روى بجحني ونخلطه حوياً إذا فرحي أقول كبر بيجارسي إذا كبره فبدحت إلي حقيق فبدحت وكفر حيري حقيق نفسي ونفسي وأوه على والله تجده انه يلوي لك فبجحت الي نصي فبجحت وحيلوي لك الي حقائق النصي نصينا ويسلوي للي و الجده لي وفيت احدا جي في اهل قريبة بضع لي لحي بالشيك اتنع لي بضعي في اهل شهير صاحبة وعطيته جيل فرضاها اطفل اطفل العبري فرضاها اللي جي بتعمير محل وراث الحرب بتعمير حالي وراث الحرب و ايهاي وابيد وواجير اطفل سلافين جيل ودحد جيل ايه وابا يسم بيسري راشم ايه فأتقمع في عنده أكي سأقوله حمال باسي الأوراق فلا أقبح لي حمال باسي الأوراق وأربض وأستخي حمال فأتصدح لي واسيوه بريسه وأشرب وأسكع بيه فأتقمح وأسكبر جيبا أم أبي زرعي أبي زرعي هو اللي ما تقعنا أسأل السؤال <تصفيق> دا سدانية وعما على لعبة أمان تلك كل شيء سيسايا كليا قبير أقراروني قبير ya pruvanqaw haynaadahay oo muqawil sabcin islaanta oo muqawil soo hoyay iyo sabab ay ma taqalooyada ya adawna ay ka tar iyo guryo iyo ciyaar wixii wadaw samayray ruux la leeyay labada ka mid ah wuxuu wadaa ku soo taagay oo leeyay sumaar markii uu raddaa xil oo dalal ay leeyay ka feyrat soo taagay waliyi yaa kashii la yirwiiyey macda raddaa uu yirso sayo yirgo laadaw walowday sa qalaad da'in sanu raabsan cuu soo xaqala madacu masaw ku seexnaa kamaso shubta masallada risaaloodhigo karwayaayayti qalaan nin waxa weeyayiska tawaab dadka ku dhalaysa اوي زرع جودي سادره يا طبعا انت زرع ذوي زرع جودي سوخان تاقانا دوو امنها ادي لو ابيعه ويا ودوو امنها هويه وغير wuxuu go'aawday farqad toddoba si buuxda tan ma sheeleeyay leey si go'aawday tan ma sheeleeyay dadka waxaa isku noqotay kaddii xagayro mid uu sabuhaa wuxuu u حبيبي من الصدق ورحمة معه أفرسه، من العباء ورحمة معه، أو تخلوه حاويه ليدته، في ليدته حاويه وحلاقي شفمه، لأنه أراد يحسد جدنا يكبره يحسد جدنا إياه، فهو لما نجي ويجبرك مستوي رأيه، عم بس عمري إيش رأيته؟ حكى بس كذا إسكير إسكيرك إياها غيارة، واجي، هذا اللي ما يروق له، إنه إحسان كذا دايو، وأمره تحويه بالقلب المصري، صراحة، أنا أقولي حاوي حالي مثلاً. جواهاري جوصكه لاله وعرق وي من جهة حصنها وعود بعقرها وجمالها ويا اخلاقه وي دقه كده ادم و ارى جلسيو و غيزها ان شاء الله من زرعه بها جاري باص خيثان زلك يا فما جارية صويثان <تصفيق> المزرع الجريب أشقيسم حركة ثقلا لا, لا, تس... لا تبث المفع في صو حديثنا ورقيه المريه المزرعه بانيه أريه ورقيه تحبليه المفع في صو حديثنا ورقيه تصبص تصبص المفع في صو وراء تنغتو براء صرعت ميراثا ارغاشين كيجا ارغاشين كيجا تنقيصا وحلويا فشهادينه مرض حسين الله وقلبينه يعني مقرره وخلان وخلاصة ما عيسو انه اماني ولا تنقيص المرض حسين نفسها بيسا ميراثا من اليده تنقيصا ميراثا ما اعاطي ارغاشين ولا رجرة تنقيصا وفشهاد وراء سبلوه بيسا انقلوا بجاء كربو يحس تعشرين شر فالسهاد يقدماته كربو يحس امروح ليلا وراء سبلوه كربو يحس تبايتا انقلوا بجاء تعشرين شر وانصخ بركاس ايو حولي التاشر كربو يحسي وقبل حلك السحادة مرفيق وضع بيضلها الله ياه ايو حولي بصري ما حوالي يوضع اللي بصري من قرقصه يا الله ياه بصري يقولك يقولون بوضع ضد الفدره واي إلى هو نجوت جاي أقصى أم لا أمي لله منحد ولا تمله في في البيت يا تعشيشن والثق يقشل هذا غواقة توديسه فارض حي سبأ زرع ورد زرع ما ضحي عير تيله فبخل خرج من زل الباب حول الأوضاع يبقى يكتب تبغ تبغ خض على وقت جو وياك وضع، فالتنين يبرعه، اللي نيجي كحلمو بقى، أمي حلموا سو حوي يدو، حلموا طلبة أو ضارع ساقلك، أمي حلموا جورسنا، وضربه برودة يا وصلسي، يا وحله يسمى حمله من منو كوك إند سادكتي سو ee wuxuu u dhekoleysu xulanayday oo baabuurka uu kiciyey marka xilli waxay lahayd barwaaqo go'a oo xataa ciirti la leeyo oo suuga gudaysay labarka ayuu waxa weya maxay ka dhacay falad iyo xulo qulqiraa tan hayayay macaamiil oo waxa wala dalabayl mood waxa ayda u soo maaday door armariya لو إياه قال أنا وعد بده على سب إياه يس بدوريان أنا وعد على يا عواري إياه من تحتي خصلة من تحتي خصلة خصلة كلية طبر في كويس من ما جوش في كويس عيال أيوة كلية لهو سيرة برقه سحويان أي إياه رجالين برومان سيري لظهره مال ممك جيت كلا روا انا ربما ما صوته افعيان ايه ويانا تاسوي ايه فطلق الوقه هو يفري ممكن تاسوي اماني امه يفري والنكاح اوه جورسري فالنكاح تؤلوه جورسري بعده بده مليش ونزيه اللبه و لكن وليتنا وفوري منك أسيه شريا فرص وفوري منك أقول شري و أخذ وقاتي خطيا ورن وقاتي و راح علي و إرهى حيا معا من نعمه شريا وفربنا و أعباني وشي من كل رائحة راحك أصف زوجا حق زوجها زوجة راحك السئي بقا كسئ ونا كسي وناك السئي وحك سو الزوج اللهم غضع عنه وشي و كلي عم ومزرعي يا ومزرعي ومي لي قولي او بحي اهدك اهدك انا بقوضي فياركينا نصي اطناع عم وكعنو الحميدي فريجي بعت اطناع كل شيء شيء كثبه او احبانيه ويسي ما بلغ شي ما جاريو شيء كثبه كان اسي ابان ما بلغ ما اصغر الاليهه للزرع ابي زرع ويلكيسا كيو يران المغاريه يا نين كان ضمده وخ الله وخافرها بابار ما يقيش اصغر كانوا ما غاري كانوا وحويان نكلو نديرمادا ابي زرع ويلكيسا كوو يران شدو خلو كانوا بريو فدعه ما له غيري وخا لاي غاري ويلكيسا ulgar idduu wad qabaxayda xadii inkasta waxa wayan min ka soo fuu ayaan هذا dambeeyo kiin qoray hadalayn sadartii ba waxa wayan dadku soo لا gabadha waxa إلا bishaarada ay tacarmo laato bikaalada in la guursado annu wali soo murin in ay fiican tahay mur qaasiya jabar جواد هل لا تزوجت ذكرة تصاحبها وتصاحبك كثير او كذا يا فاطمه لو يا معقوله الله عليه السلام كيد منو حداك ليه <تصفيق> ام معنى حولت ده الجوات مواسير وهذا هو يا لكن كان هو يعني قال زادين شر شم خددين الله مهيل كان من غير دليل على الله الله يا قال على صوحة رضي الله تعالى عنها هذا ترجع لكي أدليها وليه ما أعرفه أنقلت يا أهلا هل تقصت قال على رضي الله تعالى عنها فقال رسول الله يبني سعطواك محجد كنت لك وحمكو أحي كأي زرع يوم زرع أي زرع السنة هو هوم زرعي أغلق فقال إيه إنسان فقال عاداك وقال كل شيء سيدي ما قدروا هذا يحوظون لهم وليا أيام مره كثير أما مره كثير تعدين عمود حضور ودي شير حنا غريب وصلى الله وسلم على نبيل محمد وعلى الله وسحابه البعض حديث الحديث إن شاء الله تعالى هو الحديث أصل هو الوخاري ومسلم بأي صوره كذلك أصوره هو الوحاويان يأغل مضى كالوحديث صحيح حورها أكثر أنه الله